لقد رَبَلْنَا حِتابُهُمْ وَهُمْ فِي وَضْعٍ مَعْلُونٍ بَلْ أَنْهَمْ مِنْ ذِكْرِ مِرْوضِهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا أَنْ سَمَعُوهُ وَهُمْ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضوات أحباب بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية الأولون ما آلنا قبلهم من قضية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرحلنا قبلك إلا رجال النوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن فَأَخَذْنَاهُمْ وَعَذَّبْنَاهُمْ وَمَن نَّسِيَ فَأَذَلَّنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ فَطَنَّا مِن قبل تَوقُبُوا وَأَفِرُوا إِلَى لَا أُسْرِفُ فِيهِ وَمَفَاتِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَبَدَّلَتْ تِلْكَ الدَّعْوَى حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ قَوْمًا حَاضِرِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِيمٌ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَحِدَ لَهُ وَلَدْتَخَذْنَا مِنْ لَدُنْهَا إِنْكُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقُرِّهُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَتَلَغُوهُ فَإِذَا هُوَ ذَاهِبٌ وَلَقُوُ الْوَالِدُ بِمِثْلِ ما تضفون ولهم من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يفتخرون يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار وهم لا أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً أَمِنَ الْأَرْضِ هُمْ يَانْشُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَتَبْحَرَنَّ اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصْنَعُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ أكثرهم لا يعلمون الحق فهم يعرفون وما أرسلنا من قبلك من وسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الوحمن ولدا سبحانه لا يذفقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من قسيته مسفقون ومن يقول منهم كذلك هريقا لذي الظالمين او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا فستقلهما فستقلهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا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 والنهار والشمس والخبر في فلس يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك القلبة فإن ميت فهم القالدون كل نفس الموت ونبل والخير فتنة وإلينا ترجعون فإذا رآك الذين كفروا إن يتسدونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عزل فأليكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعث إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار تَنفِينٌ بَغَتْ فَسَفَتَ فَتَبَاهَتْهُمْ فَلَا يَسْتَقِعُونَ غَضَبَهَا وَهُمْ لَا يُنظَرُونَ وَلَقَدِ السَّخِرَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ونأتي الأرض ننكفها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعوا ثم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم غَيْرَ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فنضع الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءهم وذكرا للمستقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة هذا ذكر مبارك أن له أفatum له ذكر ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السماء أنتم لها عاكفون قالوا وجبنا آباءنا لها عابدين قال لقد قنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أدئتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا كيدن أصمامكم بعد أن تولدوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ملك على ذا بآلهتنا إنه لمن القارين. قال وسمع ما كتب يذكره له إبراهيم. على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ثم نفسوا على رؤوسهم لقد علم كما هؤلاء ينطفون قالا فتعبدون من برضه وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخفرين ولجيناه وذوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبَ لَنَا لَهُ إِخَاءً وَيَعْظُمُ بِنَا مَكَانَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا قَالِصِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكِ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَا مُحَقَّوْنَ وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الصَّخَائِفَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وَإذْ يا رحمة لا إِنَّهُمْ لِنَصْبَالِسِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاتَّجَبْنَا لَهُ فَاتَّجَبْنَا لَهُ فَلَدْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكرب الْعَظِيمِ. فَنَصَلَاهُ مِنَ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَرِيفًا فَأَرْقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ أَمْرَ الصَّرْفِ إِذ نَفَشَتْ فِيهِ غُلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ففهمناها تليمان وكل من آتينا حكما وَعِلْمًا وعلما وتغفرنا العذابون الكذا ليسبحن والطير وكنا وَعَلَّمْنَاهُ وعلمناه صنعة له سلمكم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 كُنَّا لَهُ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ من رحمت من عيننا رحمة من عيننا ودُكْرَى لعابدي وإسماعيل وإدريس وذَلِكَ فِي كُلٍّ يرى علي فماذا انا ذا في الظلمات الا اله الا ان تصبح كنت من الظالمين فاستجبنا زوج وأن تخير الوالدين فتجدن له وغبن له يحيا وأصلح لاه له زوج إنهم كانوا. وتفضعوا أمرهم بينهم وَأَوْفَى بِالوَعْدِ حَقًّا فَإِذَا هِيَ تَافِقَةٌ أَبْكَارٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ بَوَاقٌ أَبْكَارٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَئِذٍ قَدْ كُنَّا في تَجَاوَزُوا فِينَا اجْتَهَدَ أَنْ فُتُنُ الْقَالِبِ لا يَخْذُلُهُ الْمُنْفَذُ الْأَكْذَرُ وَتَجَلَّقَ الْمَلَاءُ إِنَّ كَذَا لَيَوْمُ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَقُضُّ السَّمَاءَ كما بدنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الدبور بعد ذكر أن الأرض يسوع عباد الله لا غلظ أو قل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد مما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتون وإن أدري لعله إثنة لكم